يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْقُرُونِ رَسُولًا مِنْهُ يَشْهَدُ عَلَى الْآيَاتِ وَيُزَكِّي وَيُعَلِّمُ فَذَٰلِكَ الَّذِينَ نَحْمِيدُ التَّوَّاجَ ثُمَّ يَحْمِلُونَ أَجْمَعًا كَمَثَلِ, كمثل الْغَمَامِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِكَمَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ولا يتمنون ابدا بما قدمت غديا والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي منه ثم إلى عالم القيم فأحمنكم بما كنتم تحملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودها للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا من الذكر الله وذروا وهو خير